أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ بِبَعْضٍ لَهُ الدِّمَةٍ صامر وبياً وصلوات ومساديد يلكوا صيرا ثنايا صورا مماهم ينصر انه الله, من ينصره إن الله لقوي أَلَمْ نَذِنْ مَا إِنْ مَنْ كُنَّا وإلا هي عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذ ذِئبٌ مُسَافَ فَأَمْنَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخْلَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نكير ان اذلك نهاهم يوم ظالما فان يا على عرشا غرا فيرموا قنطيو قصرم يسير في الأرض فتكون